إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والناس علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون قاتلون في سبيل الله فقراء ما تيسر من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقل في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خالقت وحيدة وجعلت له ما لم مدد وذنين شهودا وما هت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 tak dar